ان هذه القبيله قتلت صاحبهم والقاتل فلان اينته فهم مدعي ومدعى عليه من المدعي اولياء المقتول والمدعى عليه القبيله الثانيه اذا قلنا البين على المدعي واليمين على من انكر وقلنا البين ليس في الشاهد بل ما افان الحق اختلف الحكم ولو قلنا أن البين الشاهل لقنا للمدعين هاتوا بينا على أن فلانا قتلهم وإلا فلا شاعلتهم لكن السنة جاءت على خلاف هذا جاءت لأن المدعين يحنفون على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم يحلفون 50 يمينه بانه قاتل صاحبه فاذا حلف فهو تشهود تمام ياخذون برمته ويقتلون هذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقضى فيها على انه اذا حلف 50 رجلا من من اولياء المقتول فانهم يستحقون قتل المدعي وهذا هو الحق وان كان بعض السلف والخلف انكر هذا وقال كيف يحكمون راهم بايمانهم وهم مدعون سيقال السنه هنا مطابقه تماما للواقع لان مع لان مع المدعين قرينه تدل على انهم قتلوا صاحبها وهي العداوه فهذا القتيل رؤيه عند القبيله الاخرى المدعى عليها مقتولا والعداوه ظاهره فعند المبتعين قرينه واضحه قويه وهي العداوه فلهم أن يحنفوا ويستحقوا القتل قتل المدعى عليهم لا نقول هات شهودا لأن قارينة الحال أقوى من الشهود فإذا قال قائل لماذا كل رياس الأدماء خمسين يمين فالجواب لعظم شأن الدماء لا يسمى سهل ان نقول احلم مره وقل المتاع عليه لماذا مشان الدماء كل رياضي 50 يعني حين قال قائل كيف يحلف اولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه هل جواب اننا لا نسلم انهم لا يدرون عنه ربما يكون ربما يكونوا شهود وهو يقصد شرحها واذا سلمنا جدلا او حقيقه انهم لم يشاهدوه فله ان يحلف عليه بناء على غلبة الظن والحلف بناء على غلبة الظن جائز فيحلفون بناء على غلبة الظن وتتم الدعوى ولذلك القسامة قال بعض العلماء إنها تخالص في القياس من ثلاثة جعوش الوجه الأول أن الأيمان صارت في جانب المدعين والأصل أن اليمين في جانب الممكن وثانيا أنها كُرَّت إلى خمسين يمين وثالثا أن أولياء المقتول يحلفون على شخص وثالثا أن أولياء المقتول قد لا يكون قد لا يكون نشاهد قتله وعرفتهم الاجابه على هذا عرفتم الجواب عن هذا وان القصامه مطابقه تماما للقواعد الشرعيه. طيب. ولكن نعم ال... ولكن الامين على ولكن بينها المدعي واليمين على من انكر فأقول لكم هذا أصل عظيم يحتاج إليه من القضاء وكذلك المصلحون عند التشاحن يحتاجوا إليه ف... يبين الحظ قال الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سليد المحضرية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 وان دار دار استقرار ايضا ليس الدار مقر ولا استقرار ولكن ان شغله عن الاخره فهي مذمومه من شرعا وقد وقد يكون شرع ان يشغل بها حراما وان لم تشغل عن الاخره فهي مذمومه في الادب ولا ينبغي الانسان ان ان ينهمك بها ولكن اذا طلبها من اجل ان يوجد قاعده نفسي واعرف سرق عمل اخر من يعمل جن الله اكبر الله اكبر الله اكبر المسكين عدني ايش المسكين نعم هنا هذا لا لا تدخل فيه لا تدخل في ذلك الفرق لان النبي صلى الله عليه واله وسلم استقر ورقدت القرط ولان المقترض سيرد ما قرض مترافع فاذا اخذه منه اليوم رده عليه غدا سالم ينتقص من المسؤول شيئا بل هو احسن الى صاحبه ويرجع عليه هناك ومن ثم نعرف ان ما يسمى عن تداخل الجمعيه يجتمع الموظفون مثلا ف يُلقي كل واحد منهم من راتبه ألف ريانة <تصفيق> للأول إذا كانوا عشرة كم يتوفر عنده؟ كم؟ غلط غلط أحد عشر وهكذا تدو فإن هذا إحسان لأن كل واحد منهم انتفى والنفع متساوي وكل واحد منهم لم يأخذ زيادة على ما أقرأ وليس من باب كل قرأ جرى مفاعة فوربة لأن المراد كل قرأ جرى مفاعة للمقرض فقط اما الانسان تبع جميع فلاف فلاف فلاف نعم الله صاروا انسان في هذه والله ما بيننا انا وفيها البيت نصب علينا نعم لا وواجب الحمد على غلبة الظن نعم الذي صار له اقر ما بل وكان يمكن بلاصه هو افضل من كان بينه الله اللي صار لا هذا غلط اقره على على انه يجوز ان يحلف على غلبة الظن والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخضع بناء, بناء على غلب الظن ألم يقول له ذي اليدين أن نفيت عن قصر الصلاة ماذا قال لم أنسى ولم تقصر بناء عليه على غلب الظن فالعمل في غلب الظن شائد مع ناس لي يعني هو يريد كان ثاني محتاجه فهل لي ان اجمع له من الناس هل سؤال ان كان يرضى بهذا فلا ب وان كان لا يرضى فلا اجوز لان بعض الناس لا لا يريد ان يجمع له اما اذا كان يرضى او لا تتره هل يرضى او لا يرضى فانا باث ان اجمع له وهذا من لا بحث انه يوضع على جرايبه البطن مش الجوع والجوع دي يربط الحجر نعم بدل اليمن فطرف هذا الحجر فحديث ان الله يكو نور تنوي في اعنات نعم اجمع كل كل حال لها لها حكم كل حال لها حكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على على بطنه بشده الجوع ان في حال معين في حال الخندق مثلا كان الناس اصابهم جوع ولا يمكن ان يشبعوا الناس جياع و ان لسبن اخر ما هي المؤمن انه ان رسول الله عليه الصلاه والسلام انما فعل هذا للحاجة سبب البداهة من الايمان ايضا ليس معناه ان الانسان يبغى له ان يكون دائما اذا خشن وغير متامل معتني بنفسه الا اذا كان لو احسن نفسه ولبس اثيابه الجديده وما انكرر قلوب الاخرين فهنا نقول كل مثلهم لان هذا من باب ازاله انكسار القلب عن الاخرين نعم والكافي ولا شيء ولا ولا ولا الكافي ولا شيء صحني نعم نعم ولا تنشب هنا غرارا لتعتدي طيب واللام هنا لثبات الاولى العاقبه ولا تثبت التعليق يعني ان كل من عاوز ذلك فهذا عقوباه طيب وكذلك الوصيه غير مضطر و اده نحكي اذا ان حصل الضرر احمد فهل يجب ازالته او لا تجب تجب ازالته طيب رايي عبد الله بفضله رجل له شجره الى جاء الى جنب جدار جار وتدلت اغصانها على جاره فهل يلزم صاحبها ان يزيل هذه الاغصان هل يلزم أن يزيلها بأي طريقة يلزمه لماذا لأن هذا يزيل بالجعب طيب أرأيت لو أن غاهما له عمار طويل وله جار دور واحد فقط فهل يلزمه فهل يلزم غامما ان يهدم عمارته لالا يحجب الهواء عن جاره كلمه هذه حاجب عن الهوا حاجب عن الشمس وقرار أنا لا يوجد شيئا حتى لا أرسل لكن يجب أن نحرم من الشمس ونحرم من الهواء يكون ضرر إذا لم تقصد الضرر فليس بضرار لكنه ضرر لا يكتب لا لا كيف يكتب إن كان في الشتاء وعمر في جنوب لا يوجد الشمس طيّعش يصفى عليّي دعوة اللهيات أنّه يضط له أه أه أه أه أه أه أه أه يعني الغالب أنت أتضيّر أنّه تحصر المسيحة أقص يومك أن تنزم الأعوام أه أه أه أه أه أه يالله يا غاني أه أه أه أه أه لا لا لا اذا علمنا انه ليس م... لا لا ليس قصر المضافه فانه مراد لا لماذا لان هذا مما جاء اخبى العاده ونقول للجار ارفع ارفع ب... بيته فما يمنع وكن كما قال جابر الحديث يتطورون في البنيان نعم نعم اياك ان تكون قاويا امم هذا طيب شيء طيب. طيب نعم اخ تقوله لو يعطي الناس دعوه الى اخر مثال الدعوه ايش يعني لان له على شخص دين ها ماذا نقول؟ لقد يبان على دعواك وان لك ناشئ لك. فماذا ماذا بان ما نفسنا بالمدعي عليه؟ دي المدعي ممكن. ماذا نسقط؟ تش ما عنده دليل فماذا نسقط بالمدعي عليه؟ ايش؟ ايش؟ ماشي يا علي. علي ماشي ما ضيع الحق والحديث عندك ما هو ما هو بعيد يا ابناء ماذا نسمى المدعى عليه هذه مساله مساله ما احنا ما نريد ان نطيح لنا حكما هذه مساله قضيه معينه ادعى زيد على عمرو 1000 ريال دينا فقال عمرو لا ليش عندي لك شيء قلنا نزايد حات البينة طالما أندي بينة يا أخي تطبقوا الحديث تطبقوا الحديث نعم ايش غلط شمع من نحلف من نحلف نقول لعامه احلف احلف أنه ليس لزيد عليك شيء كده؟ طيب هذا الصحيح إذا أبأ أن يحلف كان ما أحلف وما يجيب بينه ويأخذ حقه هو أن ما أحلف يعني يقضى عليه بالنكون يعني يقضى عليه بالنكون يقضى عليه بالنكون إذا أبأ أن يحلف قلنا إذن قبل ما المدعي لان الان هؤلاء اذا كنت صادقا ان تحلف وان تقول كعن اليمين يدل على ان صاحبك الذي ادعى عليك صادق واضح طيب هل نرد اليمين على المدعي بمعنى انه اذا لك المدعى عليه قلنا للمدعي احلف معنى برد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البين على المدعي واليمين على من على من عن كبه ومن تأتي القضية نعم وقال بعض, بعض أهل العلم إذا رأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي فله ذلك لأن انكار لأن امتناع المدعي عليه عن اليمين قد يكون تبرعا سترد اليمين على المدعي ويقال لا يضر انت اذا كنت صادقا بالدعوى انت تحدث هلا كل احيان هذا حديث ذكرنا لكم امس انه قاعده من قواعد القرا وله فروع كثيره ذكرها من رحم الله شيخ الكتاب في مقال المعلق رحمه الله الحديث الرابع 30 انا لي سعيد بن خذير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده من اسم شرط جازم ورأى في الشرط وجمله فليغيره بيده جواب الشرط وقال من راى هل المراد من علم والا ما بعينه فيشمل من راى بعينه ومن سمع باذنه ومن ومن بلغه خبر بيقين وما اشمل ذلك او نقول الرؤيه هنا ربما في العلم ايهما اشمل الاول فيشمل علم وان كان ظاهر الحديث انه رؤيه العين لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى العلم هل يشمل علم ما رأى منكم منكرا وقوله منكرا ما هو المنكر؟ المنكر ما نهى الله عنه ورسوله هذا المنكر لأنه منكر على فاعله أن يفعله فليغيره أن يغير هذا المنكر بيده مثاله رأى مع شخص آلة له لا تحل لا يحلل استعمالها أبدا كي يغيرها بيده كيف ذلك يكسره وقوله منكر لا بد ان يكون منكرا واضحا لا بد ان يكون منكرا واضحا يتفق عليه الجميع اي المنكر والمنكر عليه او يكون مخالفه منكر عليه مبغيه على قول ضعيف لا ورش لك أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره نعم فإن لم يستطع يعني لم يستطع أن ينكره بيده فبلسانه أي فلينكره بلسانه كيف الانكار بلسانه بالتوبيخ والسب والزجر وما أشبه باله فإن ولكن للاسفنا الاسبوع ان شاء الله انه لا كنت من استعمال الحكم فان لم يستب فر قلبه يعني فان ينكر بقلبه يعني يكره ويبغضه ويتمنى ان لم يقل قال ولذلك اي انكار اي انكار بالقلب اضعف الايمان يعني اضعف مراتب الايمان في هذا الباب في في تغيير يستفاد فيها من منها من, من هذا الحديث سواء منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا جميع الامه اذا راى منكرا ان تغير ولا احتاج ان نقول لا بدي اكون عندي وظيفه اذا قال احد قولا من الذي امرت من ولا اقول النبي صلى الله عليه وسلم مرع منكم ومن فؤاد هذا الحديث أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقنه حتى يتيقن المنكر وذلك من وجهين الوجه الأول أن يتيقن أنه منكر والوجه الثاني أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل انتبه أن يتيقن أنه منكر وشان يثبت انه منكر في حق الفاعل لان الشيء قد يكون منكرا احداث في حد ذاته لكنه ليس منكرا بالنسبه للفاعل فمثال ذلك الاكل في رمضان وشرب رمضان الاصل انه منكر لكن قد لا يكون منكرا في حق الرجل العاجز يكون مريضا يحل له انفطر يكون مسافرا يحل له الفطر فاذا لابد ان اعرف انه منكر ايش في حق فاعل ولا يكفي ان اعرف ولا يكفي ان اكون منكر انا في الحديث ومن فوائد هذا الحديث انه لابد ان ان يكون المنكر منكر للجميع فإن كان من الأمور خلافيه فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس منكر إلا إذا كان الخلاف ضعيفا لا قيمه له فإنه منكر على فعل وقد قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النضج فلو رايت انسانا يشرب الدخان وهو يرى انه غير يموت هل تنكر عليه لا لا تنكر عليه لانه حلال له في الاعتقاد طيب لو رايت شخصا اكل لحم ابله وقال انا صائم هل ممكن عليه؟ وإلا ممكن عليه ان المساله خلافيه فبعض العلماء يرى انه ان ذلك منكر وبعض الائنا يرى انه يجد الورث من اكل لحم الابن وبعضهم لا يراها لكن لا باس ان تبحث معه وتبغي له الحق طيب لو رايت شخصا ا باع عشر غيلات من الورق في 11 ممكن عليه اوراق ممكن لا انتم يعني بعض الرئ ما يرى ان هذا جائز وانه لا لبا في الاوراق لكنني اذ اغيل له في المناقشه ان هذا ممكن وعلى هذا الاساس فان قال قائلا ما موقفنا من العوام لان طالب العلم هذا موقفي منه جرى الراي ما يمكن عليه لكن ما موقفنا من العوام هل نقول للعوام اتبعوا من شئتم من الناس لا العوام سبيلهم سبيل علماء لانه لو فتح للعامي ان يتخير فيما شاء من افعال العلماء لحصل في الفوره التي لا نهايه لها فنقول ان تعامي في بلد يرى علماؤه ان هذا شيء حرام ولا نقبل منك تقول والله من قلبي العالم الفلاني والعالم الفلاني وهل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يغيمه بيد على افلاقه بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال هذا الجواب لا إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناء كما لو كان يرى منكرم يحصل من بعض الأمراء ويعلم انه لو غير بيده استطاع لكنه يحصل بذلك جدنا اما عليه هو وانما على اهله وانما على قرنائه ممن يشاركونه في الدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهنا نقول اذا خفت فتنه ايش حالاته ايا قوله الله تعالى ولا تسبق الذين يدعون من دون الله فاشب الله عادما بالرجعي ومن فوائد هذا الحديث ان اليد هي الهه الفعل يطولك هل يغيره بيدي لان غالبا ان الاعمال باليد ولذلك تضاف الاعمال الى الى الايدي في كثير من النصوص ليس القوي من كتابة ايديكم والمراقب من ما كسبت كسبتم في ايديكم او ارجلكم او عيونكم او اذانكم ومن فواجد هذا الحديث انه ليس في الدين من حر وان الوجوب مشروط بالاستطاعه لقوله فان لم يستطع فبلسانه وهذه قاعده عامه في الشريعه فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا امرت ما امرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وهذا داخل في الاطار العام ان الدين يسر هو وقوله بلسانه هل نقول وجدانه فنقيس الكتابه على القول هل جواب نعم يغير باللسان ويغير بالكتابه يكتب في الصحف يؤلف كتبا يبين ان المنبر الثالث يقال فإلن لم يستطع بقلبه استدلال من هذا انك اعنن الانسان ادارة ما استطاع ان يغير بيد ولا باللسان فليغير بقلبه وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على انه متى قدر على انكاره بلسانه او يده فعل حين قال قائل هل يكفي في انكار القلب ان يجلس الانسان الى اهل المنكر ويقول انا كانهم بقلبي فجوابنا لا لانه لو صدق أنه انهم كانوا بقلبه ما بقي نعم لا فارقا الا الى اكرهه و و هو ربطوه وربطوه فلا بد ان تقول فحينا ايضا يكون معذورا ومن فائده الحبيب ان للقلب عملا في قوله فان لم ينتفق بقلبه عطفا على قوله فلغيره بيديه وهو كذلك ان القلب له قول وله وله عمل قوله عقيده وعمله حركة بنية او رجاء او خوف او غير ذلك ومن فوائد هذا الحديث ان الايمان عمل ونية لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل هذه المراتب من الايمان والتغيير باليات عمل وباللسان عمل وبالقلب نية وهو كذلك الايمان يشمل جميع الاعمال وليس وليس خاصا بالعقيده فقط لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الايمان جذع وسبعون شعبه او قال وسبعون شعبه اعناها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق قول لا اله الا الله قول لسان واماطه الاذى عن الطريق فن الجوار والحياء هذا عمق من الايمان ولا حاجه ان نقول ما يدور الان بين الشباب وطلبه العلم هل الاعمال من كمال الايمان او من صحه الدين هذا سؤال لا لا داعي له اي انسان يسال فيقول هل هل الاعمال شرط لكمال الايمان او شرط لصحه الايمان من امم أنت؟, انت في القرن ال15 الصحابه رضي الله عنهم اشرف من واعلم من واحف منك على الصيف هل فعل الرسول عليه الصلاه والسلام الاعمال من الامن شرع الاستحاج الايمان او او لكمالهم ما سالا اذا يسع وما يسع الى دليل لدليل على ان هذا العمل يخرج به الانسان من الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان وإذا دلت لي على أنه لا أخرج صار شرطا لكمال الإيمان وانتهى الموضوع أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع ثم من خالفت قلت هذا مرجع ومن وافقك أو زاد عليه رضيت عنه وإن زاد قلت هذا من أخوات ما هو صريح وليدرك مشوره الشباك ولولا طلاب ولل... العلم ان يجعل بحثه في هدفه وان و ان نقول ما جعله الله ورسوله شرطا لصحه الايمان وبقائه فهو شرط وماله وماله ونحسم الموضوع وما اخر الذين يتصلون بنا هاتفيا للسؤال هذا وفيرى ان هناك رجعه حول هذا الموضوع رجعه لا حاجه الا في ذكر قائل قوله فينغيره بيده هل هذا لكل انسان فالجواب ظاهر الحديث انه لكل انسان را يوم ولكن اذا رجعنا الى القواعد العامه راينا انه ليس عاما لكل انسان في مثل عصرنا هذا نعم لاننا لو كنا بذلك لكان كل انسان يرى شخص شيئا يعتقده منكرا يذهب يغيره وقد لا يكون مثلا فتحصل الفوضى تحصل الفوضى بيننا نعم راع البيت استطيع أن يغير بيده لأنه هو راع البيت كما أن راع الرعية الأكبر أو منجونة يستطيع أن يغير باليد الحديث الخامس والثلاث عن أبي هرائة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بعض خمسه اشياء وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا, ولا يحقره اربعه اشياء التقوى ها هنا ونشير الى صدره ثلاثه مرات يعني قال التقوى ها هنا ثلاث مرات بحسب المرء ان با هنا زائده الفشله بحسب المرء من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل مسلم على مسلم حرام دم وماله وعرضه وراحه هذا الحديث كما رايت الحديث الصحيح يقول عليه الصلاه والسلام لا تحاسد اي لا يحسد بعضكم بعضا وما هو الحسد قال بعضهم الهم الحسد تمني زوال نعمه الله على الغير ان يتمنى ان يجر الله نعمته على على اخ سواء كان من نعمه مالا او جاها او علما او غير ذلك وقال شيخ الاسلام رحمه الله الحسد كراهه ما انعم الله به على الغير كراهه ما انعم الله فيه على الغير وانه يكون حاسدا وان لم يتمنى زواله وان لم يتمنى زواله ومن المعلوم ان ان من لازم الكراهه ان يتمنى زواله لكن كلام الشيخ على الموضوع ادق فمن مجرد ما تذكر ان الله انعم على هذا الرجل بنعمه فانت حاسد ولكن نعم البانيه الاسوار لا تحاسد ولا تناجش اي لا ينجش بعضكم على بعض وهذا في المعاملات ففي البيت المناجشه ان يزيدت السلعه وهو لا يريد وهو لا يريد شراءه لكن يريد ان الاضرار بالمشتري او نفع البائع او الامرين جميعا ها هي مناقش مناقش رجل عرض السلعه في السوق فسامها شخص ب100 ريال الرجل السائمها عدى عليه الشخص وقال ب110 قصده الاضرار بهذا الشئ وزياده الثمن عليه نعم هذا هناك شخص اخر راى رجلا يسوم السلع وليس بينه وبين السائل شيء لكن السلعه لصديق له فاراد ان يزيد من اجل نفع البائع هذا حرام لا يجب الشخص الثالث اراد الاضرار بالمشتري ونفع البائع فهذا ايضا حرام واضح اذا النجز هو ان يزيد في البيع في البيع خاصه هو ان يزيد السلعه وهو لا يريد شراء لكن لاظهار المشتري او نقل البائع او الامرين جميعا قالوا لا تغاظوا يعني لا تغاروا بعضكم بعض والبغض لا يمكن تعريفه تعريف هذا خطا كلمه حدث وترا والمعنى لا تسعوا في اسباب البغض وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب ولا تذابطي ولا تذابروا لا تذابروا إما في الظهور بأن يولي بعضكم غهر بعض أو لا تذابروا في الغيب بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية الأخرى ولا يبيع بعضكم على بعض لا يبيع بعضكم على بعض مثل رأيت شخص باع على انسان سلعه ب10 فاتيت إلى إلى, الى الى الى الى البائع نعم الى المشتري وقلت أنا أعطيك مثلها بكم بجسر أو أعطيك خيرا من هذه عشرة يقول لمن المجتم هذا بيع على بيع أخي فرحرام المهم هذا معنى بيع بعضكم على بيع بعض قالوا وكونوا عباد الله إخوانا أي صيروا مثل الإخوان و معلوم ان الاخوان يحب كل واحد منهم لاخيه ما يحب لنفسه وفي قول من عباد الله الاقرار يعني انها جمله اقرار المقصود منها الحث على هذه الاخوه ثم قال المسلم اخو المسلم اخوه يعني مثل اخيه في الولاء والمحبه والنصر وغير ذلك لا لا يظلمه اي لا ينقصوا حقه بالعدوان عليه او جحد ماله سواء كان ذلك في الامور الماليه او في الدماء او في الاعراض في اي شيء ولا يخذله يخذله ان يهدم حقا في موضع كان يحب ان ان ينتصر له مثاله ان يرى شخصا مظلوما يتكلم عليه الظالم فيقوم هذا الرجل ويزيد على الذي يتكلم عليه ولا يدافع عن اخيه المظلوم بل الواجب نصر اخيه ولا يحمقه ولا يكذبه يكذبه اي يخفيه بالكذب الكذب القول او الفعل مثال القول ان يقول حصل كذا وكذا وهو لم يحصل مثال الفعل ان يبيع سلعه عليه مدلسه بان يظهر هذه السلعه وكانها جديده هذا كذبه بالفعل ولا بالقول بالفعل لأن إظهاره إياه على أنها جديدة كأنه يقول في لسانه هي جديدة فلا يحل له أن يكذبه لا بالقول ولا بالفعل ولا يحقره ولا نعم ولا يحقره أن يستصره ويرى أنه أكبر منه وان هذا لا يساوي شيئا ثم قال التقوى ها هنا يعني تقوى الله عز وجل في القلب وليست في اللسان ولا في الجوارح وانما اللسان والجوارح تابعان للقلب وينشير الى فضله ثلاث مرات يعني قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا, هنا ثلاث مرات تاكيدا لكون القلب هو مدبر الاعضاء ثم قال بحسب لاني الشرق لاخر البه هذه زائده وحسب بمعنى كاف وان يحقر مبتدا والتقدير حقران اخين او حقر اخيه كاف في الشارع وهذه جمله تتعلق بقوله ولا احقر ان يكفي الانسان الاسم ان يحقر نعم يكفي الانسان من الاثم ان يحقر اخا المسلم لان احقران اخيك المسلم ليس بالامر هي كل مسلم على المسلم حرام ثم فسر هذه الكليه بقوله دمه وماله وعره يعني انه لا يجوز انتهاك دم الانسان ولا ماله ولا عرضه كل حر انرض الى الفائد منها فوائد هذا الحديث ان هذا الحديث هذا الحديث العظيم ينبغي للانسان ان يسير عليه في معاملة اخوانه لان لانه يتضمن توجيهات عاليه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائده تحريم الحظر يا قوله لا تحسن وهل النهي عن الوقوع الحظر من جانبين او من جانب واحد الجواب من جانب واحد يعني لو فاض الانسان يريد ان يحشد احله ولك قلب سليم لا, لا يحشد صار على احرام فيكون التفاعل هنا لا تحاسدوا ليس من شرطه ان يكون من الجانبين كما اذا قلت لا تقاتلوا يكون قتال من الجانبين سينقال قائل ما يجي على القلب احيانا من محبه فول الحسان اعلى من اخيه هل يدخل في الحسد فالجواب لا لأن الرجل ما كره نعمة الله على هذا العبد لكن أحب أن يفوق وهذا الشيء طبيعي ولذلك لما ألقى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على أصحابه السؤال أن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن كلهم لم يعرفوها ذكروا اشياء من الشجر لكنها لم تكن هي ابن عمر يقول وقع في قلبي انها النخل ولكنني اصبر خوف فلم اتكلم قال ابوه وجدت انك قلت هذا يا امير القاره تفوق على على الحاضرين يعني هل علي منك لا لا اذا اذا ترك ان كان منكر فاني ايمانه لا لا قريعني اذا كان لمصلحه لان لان الانتقال للافضل لا ينقل الاصل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الرجل الذي قال إنه نذر ان هنذا بن فتح الله عليه مكه ان يصدق في بيت المقدس قال صلىها فهذا الرجل الذي قال لنا تركت إن كان المنكر خوفا من ماهو أنكر منه نقول الحمد لله لا. أنت تركته لشيء أفضل فلا تحهم الأجهر نعم نعم أخير من أفضل أفضل نعم مرة مثلا يخبر قول العالم كلان هل ينكر عليه شيء أو يفضل لا هذا إذا كان من علماء البلد مثلا اختلفوا في شيء الواجب عليها أن يأخذ لمن يرى أنه أقرب للصواب يأخذ بقول لمن يرى أنه أقرب للصواب فإن تساوى عنده الرجل عنه أو لا يذي أيهما أرجع أقرب للصواب فقيل يخير وهو المذهب وقيل يأخذ بالأسر وقيل إنه يأخذ بالأشياء وعندي أنه يأخذ بالأسهل لأنه هو الأصل والقائلون بالتخيير هم قائلون يعني يأخذ بالأسهل لأنه إذا كان مخيصا يأخذ بالأسهل نعم شكمة رحمة الله أني متار على النساء من التبرجات نعم لحظة كون شكمة بالشكمة خصوصا أن النساء يعني إذا كنتمتهم بالشكمة ترفعوا ترفعوا ترفعوا انان وار كل هاي النساء ان كان عليهم لا ارى الا لرجل له صولفه والا فاذا كان معها رجل كلم الرجل لانها اذا انتش علىيها وقعت في ورطه تفرح تقول انا من من, من من من نسائك من من, من ربعك ثم ترى تخوفك مصيبه تقول هذا رجل يعني يغازله اي هذا واقعي واقع يعني واقع. نعم اي نعم هذه مهمه هل يكتفي الانسان في انكار المرض او انكار نقول يكرر وهذا مبني على ان هل يجب الانكار نعم غالب ظن انه لا نفيد يرى بعض العلماء ان انك اذا غلب على ظنك انك انكارك لا يفيد فلتنك لانه لا فائدة من ذلك ويرى اخرون انك تنكر وهذا صحيح لو لم نكن من الانكار الا بيان ان هذا موطن لانك لو سكت وانت ممن يعتبر اماما في قومك قال لا قال الناس هذا دليل على انه ليس موطن فالراجح انك تنكر وان وان غلب على ظنك انه لا يم. ولهذا اصحاب السلف اصحاب القريه الذي كان حاضر حاضر البحر الذي عدونا في السر قالت امه منهم لمن للذين انفروا عليهم لينا تعذبوهم قوما الله يوريهم ان معذبهم عذاب شديد اجابوا معذره الى ربكم والعلم اتقوا قد سر انه لا ينفر وينتظر نعم ما هو شنفه ما هو شنفه فولت يعني او ضغط كان هذا التشجيع امن او في مكان ما هذا الشيء موجه على الشخص كل ده توجه مباشره لمتى تظن انت اي معنى هي الفكره الى ودي دعنا ننكر هذا الفاشن عند الناس انه لازم مو ك فلا بدي ان تدعوها اولا تدعوه أولا وتبين له في حالة في حالة في في أو لا يصعد على الإنسان يمسك كل واحد لا يصعد على الإنسان أعتقدها ما يستطع يعني مثل أو فقط أنه في سوق كل أهل يشرب من دخل أو كل أهل في حال, حال, حال قروس لحام يعني يمكن أن أبا يمسك كل واحد يقول هذا على, على أن الغالب ان حلقه اللحى وشرب الدخان معروف انه حرام طيب نعود الى الحديث الحسد قلنا لا يدخل فيه ان يتمنى الانسان التفوق على غيره وذكن الدليل طيب فان وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافع ولم يعتد على الشخ فهل يؤخذ به لا لا يؤخذ لكنه ليس في حال الكمال لأن حال الكمال أن لا تحسد أحدا وأن ترى نعمة الله على غير الكلمة عليك لكن الإنسان بشر قد يقع في قلبه أن يكره ما أعمى الله به على هذا الشخ من علم أو مال أو جاه أو ما شبهه لكنه لا يتحرك ولا يسعى لإظهار هذا المحسوب نقول هذا ليس علم شيء لأن هذا امر قد يصعد التخلص منه الا انه لو لو, لو, لو لم يكن متصفا به لكان انشدوا جماعه اكمل واطلب بالقلب وفي الحديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي من الناس من إذا حسد بغى فتجد مثلا يتكلم بالشخص المرموق عند الناس الذي يعتبر غمزا للإنفاق في سبيل الله في الصدقات ثم يأخذ بمرحلة ويقول لكنه يتعامل بالريبة اذا قال هذه الكلمة معناها انه اخبط ميزانه عند الناس وهذا حسد ببغي والعين بالاس و كذلك مع العلماء واكثر ما يكون الحسد بين المتفقين في مهنه الحسد بين علماء الحسد بين التجار الحسد بين أهل الصناع هذا الغالب ولمن المعلومة أنه ما يأتي واحد مثل نجار يحصل في العالم ما حسد طيب الحسد إنه على مراته الأول أن يتمنى أن يفوق غيره فهذا إيه شوه هذا جائد بل وليس بحسد الثاني ان يقرا منافع على غيره ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبه الذي انعم الله عليه ويجادع الحسد فهذا لا يضر ولكن ايش غيره هكذا من منه الثالث ان يقع في قلبيه الحسد ويسعى في تنزيل الرتبه او مرتبه الذي حسده فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤخذ عليه من السابق والحسد من خصال اليهود كما قال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقال رفعالة في ذنبهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم السكاب والحكم وآتيناهم ملت عظيم الحسد يضر صاحب لأنه لا يبقى مصبورا الحاسد رجال بالله إذ أن نعم الله على الغباب تترى ولا منتهى لها وهذا الرجل كلما رأى نعمه من الله على غيره زاد غما وهم الحسد اعتراض على قدر الله عز وجل لانه يريد ان يتغير المقدور ولله حكمه فيما قدره الحسد في الغالب تحدث فيه مع العدوان على الغير المخاصمه نشو المعارك وغير ذلك ولها يجب على المسلم ان يتجنبهم كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله من فوائد هذا الحديث تحريم المناجس ولو من جانب واحد وعرفتم ان النش في البيت وان زيد في السلعه وهو لا يشرف وضرب وضربنا لهذا امثله ولكن لو ان الرجل يزيد في السلعه هو لا يريدها لكن يريد الربح منها هل مرتفع سعرها تاكا فهل يعد هذا نشم تسعن عقود سلعه للبيع وسيمه وصار يزيد فيها ليس يريدها لكن يريد ان تكسب من وراءها ويرى انها رخيصه فيزيد حتى اذا بلغت ما بلغت وراء ان شراء عليه فائده تركا فهل هذا من النش؟ الجواب لا ليس من النش لان هذا له غرض صحيح في الزياده وهو اراده التكسب كما لو كان يريد عين الاستهلاك وهذا يقال كثيرا بين الناس تجد تعرض الاستله والانسان ليس له رابط بها ولا يريد لكن رأىها رخيصا فجعل يزيل فيها حتى إذا بلغت ثمنا لا يرى أنه أن فيه فائدة ترى فيها فنقول هذا لا بأس بي لماذا لأنه لم يرد إثارة الآخرين إنما ظن أن فيها فائدة فلما رأى أن لا فائدة ترى فيها ومن فهاج الحديث النهي عن التباغر واذا نهي عن التباغض امر بالاتحاد وعلى هذا فايتكون هذه الجمله مفيده لشيئين الاول النهي عن التباغض وهو منطوقها والثاني الامر بالاتحاد وهو مفهومه ولذلك اذا قال قائل كيف نتصرف في التباغض والبغضى والمحبه نهي بختار الحسن ولهذا لما ذكر علماء رحمهم الله ان الرجل المتزوج ياكثر من واحده يلزمه العذر قالوا الا في الحب وعلل ذلك بان المحبه لا يمكن السيطره عليها وكذلك البغضه هل جواب عن هذا ان نقول المحبه لها اسباب والضغط لها اصبع ابتعد عن اسفار البغضه واغسل من اسفار المحافه مثلا اذا كنت اضغط شخصا لانه عمل عملا ما. اذكر المحاسن حتى تزيل عنك هذا هذه البغضه والا تتبقى على اران علي من بغداد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا راضى منها خلقا اخر لا يكره ولا يبغض الرجل زوجته لانها اساءت في خلق واحد بل يقارن ان كره خلقا راضى منها خلقا اخر كذلك المحبة يذكر بقلبه ما يكون سببا لمحبة الرجل من اتصال الحميدة والأفعال العالي والآداب العالي هم أشفى العالي فالبغضاء لها سبب والمحبة لها سبب فليفعل أسباب المحبة ولا يتجنب أسباب البغضاء ومن فهد هذا الحديث أن نهي عن اكتتابه سواء بالأسام أو بالقلوب التذابل بالأسام أن يولي الإسام ظهره ظهر أخيه لأن هذا سوء أدب ويدل على عدم اهتمامه به وعلى احتقاله له وينجب البغض التذابل بالقلبي ان يتجه كل واحد منا الى جهه اخرى فينها التداول يعني وجه هذا لهذا اليمين وهذا وجه الشمال ويتفرع على هذا وجوب الاجتماع على كلمه واحده بقدر الامكان فلنقرب الهوه بيننا حتى نكون على هدف واحد وعلى منهج واحد وعلى طريق واحد والا حصل اتهام وانظر الان الاحزاب الموجوده في الامم كيف هم متدابرون في الوقت كل واحد يريد ان يقع الاخر في شرك الشر لانه متدابرون اذا التدابر الحرام والحلال حرام ولا سيما التدابر في القروض لما ارتبت عليه من من من من هذا الحديث تحريم بيع الرف على على بي اخي ومثاله ما ذكرنا في الشرح فهل هذا يسمى ما كان بعد زمن الخيار وما كان في زمن الخيار او خاص فينا اذا كان ذلك في زمن الخيار في هذا العلماء قولان القول الاول ان تحريم البيع على بيع اخيه اذا كان من الخيار لانه اذا كان هناك خيار تمكن من فسخ البيع واما اذا لم يكن صياف فلح. واضيق لهذا مثلا برجل باع على سلعه ابيع سلعه على زيد نعم زيد بائع سلعه على عمرو ب100 ريال. فهمتم الان؟ جاء بكر وقال لعمرو انا اعطيك مثله ب90 ريال. هل هذا حرام سواء كانت في زمن الخيار او بعد زمن الخيار او خاص بزمن الخيار ننظر اذا كان البائع قد اعطى المشتري مهله 3 ايام خيار وبط جاء الى عمرو في هذه الموعد وقال انا اعطوك نسخه ب100 هنا يتمكن ايش يتناقش عمرو من في الصلبيع لان في خيار ان ما اذا لم يكن خيار بان باع زائدا على عمرو هذه السلعه في ماديال وانتهى الموضوع وتقاضى ولا خيار بينهما ثم جاء بق من بعد ذلك وقال لعمرو انا اعطيك مثلها ب 90 ريال هل هذا حرام او ليس بحرام اختلف في هذا العلماء رحمهم الله منهم من قال أن هذا حرام لعموم قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض ومنهم من قال أنه لس بحرام لأنه لا خيار من المشتري لو أراد أن يفتخ البيع ويعقد مع الثاني الذي هو بطر ما حصل له هذا والصحيح أنه عام لما كان بعده زمن الخيار او قبله لانه اذا كان قبل زمن الخيار فالامر واضح كيف واضح يشتغل بيع ويشتري و... و... و... من الثاني لكن بعد زمن الخيار ايضا لا يجوز لان يترتب عليه مفاسد اولا ان المشتري يكون في قلبه حق على البائع ويكون هذا الرجل غالبا وخدعنا فيكون في قلبه غل حقد علينا ثانيا انه يندم يعني المشتري يندم كيف اشتري هذا ب100 وهو ب 90 ويدخل النقم على المسلم محقرا ثالثا انه ربما يشاء المشتري الى احتاث عيب في السلعه او الى دعوه اختلال الشر من الشروط من اجل ايش من اجل ان نفسخ البيت فلذلك كان الطول الراشد بعد المساله ان بيع المسلم على المسلم حرام سواء كانت في زمن الصياغ او بعد زمن الصياغ سواء اجي مو استاذ فيصل نعم ممكن نعم بس الجرائم كثير من الامور خل يجي بالتنكار في ست الجرائم ما في يمشى السؤال الان بعض موجنيات حادثه يعني في الجامعون او القرى ومنكرات بعض الاقوارات ومنكرات في كثير من البيوت اللي فيها تساهل في ويدخلها بعض اللبافه فهل نمنع الناس وننفر عليهم من أراد أن يلد بابا فيه شفا من هذا سد الضراء <تصفيق> ولا ما أستطيع أن أعطي جوابا عاما هذا يرجع إلى ولي الأمر إذا كان ولي الأمر عنده ثقف في دين الله وحكمته في سياسة عباد الله فليفعل ما يرى أنه صالح أو فيه در المفر شفح صلى الله عليه في بعض المرات في بعض الميلاد كن في منع لإنكار المنكر بعد هيك المن ان المنكر ثاني قال لا احد استن في مظاهر او كلام ثاني في ايش لا احد استن في المظاهر او في الاستلافات نعم له الفلسفيه وكذا ممنوع لا فائدة ومن لا يستلم في الاحاد ومنكرهم ظاهر واستغراق ودعاء لرجله يوضح هل يعني سنه ا طارئ ان يظهر الناس دي فلان العماض لا شلون تعرفه اخيرا ولا بده من... لا لا نهاجم لان مهاجم الاخرين لا سيما اذا كانت القوه فيه كبلد يعني بعالي الصوفيه ولكن يبين الحق والحق اذا بني على وجه صحيح مقنع تصرف الناس اليه ولكل مقام مقال ولكل حال منكم أرخاص إذا منع ما ترد عليهم ما أرد عليهم أبدا لكن أين الحق لا أقول أن هؤلاء ضالبون هؤلاء متجمون ما نتاع ما, ما دمنا نخشى من الشرط لكن أبين طريق السلف وما دل على أن يبصلنا من, من العمال والإحجادات والأخلاق والأجاب نعم ارفع صوته ارفع صوتك ولا كان الكشفت ان هذا شفت الملك ارفع صوتك ولا كان الكشفت ان هذا نقول نرسم في الهواء والسلام سوا هذه لا يخ ولا ما يخ يعني ذكر انسان في المجلس كان اسفاد كلام فيه نسال الله الاخر معنى هذا انه قد فاق الناس كلهم في الشرف بأستوع. بأستوع. بأستوع. لكن لو قال لا تكن أمو فيه فنأثم في غيبة الناس هذا طيب إيش الآلف الآلف نعم نعم نعم يعني يكون الحاسس أنه يعني على بيت يعني مثلا يدد على الشريع ويكون حجر محسوم ما هي الطريقة المتبع لأنه الحاسس أنه يعني على بيت هو يحاف الله الطريقه المثلى ان يخوه بالله ويكرهه نفاسد الحسد لو لم يكن من مفاسد الحسد الا انه من اخلاق البؤس لكنه كافيين فرض نعم بعض ما يقولون هم بجهود التيران الاماني وفتحته المره اللي نعم هذا اللي انه ما يبي الطريقه علينا طيب تعال هذا يكون لا هذا بركن في شيء لي ثاني حديث حديث ابي مالك بن الاشعري الذي رواه البخاري صحه اهل العلم مصافحه المراه ايضا في احاديث في التهديد والوعيد ولا يصافح النبي صلى الله عليه وسلم مده امرا انه يبيع النساء هذا خلاف راي يمكن على فاعل نعم حسب الحال نعم هل بيت نعم. نعم. نعم نعم نعم. هذه يختلف فيها, فيها العلماء هل يشترط تهديد او او شرط ايجاب منهم من قال ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع فلا تذكر وهذا هو خالف ظاهر النصوص العامة الآمرة بالتذكير مثل فذكر إنما أنتما ذكر لكن المعنى ذكر إن نفعت فيهم الذكرى فهؤلاء لم تنفعت فيهم مثل ما أقول إن كان اكتفهم فالأمر كدوى فيه ويكون المقصودة التوبيح وان هؤلاء لن نفع فيهم الفكار في نعم الام نعم <تصفيق> هذا <إيه حلوك؟ تصفيق> على أخي؟ على اخيه على اخيه كله على اخيه نعم يا حرام هاي جوز اي هاي جوز اذا كان اذا كان المشتري قد غبن في هذا واراد النصيحه يقول له يا اخي هذا يا اخي لو تذهب الى البائع واشدد له التنزيل ان معني بي عليه معناه انه انما يصح حول نفسه كيف انت لا عد الاثام بعد ان هو صاحب هذين الانسانين الى الى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا بيع بعضكم على بعض وكان الصوره وجه التحريم انه عدوان فهل يقال ان شراء الانسان على شراء اخيه كريعه هذا باخيه فالجواب نعم اذ ان المعنى واحد ومثال الشراء على شراء يحيى ان يبيع زيد على عمرو سلعه ب100 سيذهب بكرم الى زيد البائع ويقول انا اشتريها منك ب120 انا اشتريها ب120 فهذا حرام لما فيه من العجوان واحداث العداوه والبغضه والنزاع بين الناس وسبق لنا ان هذا خاص في زمن الخيار أو هو عام وبيننا ان القول الراجح انه عام من فوايد الحديث وجوب وجوب الاخوه الايمانيه يقويه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كونوا عباد الله اخوانا ولكن كيف يمكن ان يحدث الانسان هذه الاخوه الجواب ان يبتعد عن كل تفكير في مساوئ اخوانه وان يكون دائما يتذكر ما محاسن اخوانه حتى يالفهم ويزول ما في خاطره ما في قلبه من الشر فلي واحد ومن ذلك الاله الهدايا اهداء بعض بعض المسلمين المؤمنين الى اخوانهم فان الهديه تجلب السخيمه وتجلب الموده ومن ذلك الاجتماع على العبادات والالتزام على الصلوات الخمسه والجمعه والاعياد فانها لا يوجد الموده والاخوه المهم من اسباب كثيره والما بناء كذلك ايضا لكن يجب ان يدافع الموارد ومن فائده هامه هذا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ان نكون اخوانا بين حال المسلم معاه فمن في وقعه دي ان المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعره ويتحرى على هذا انه لا يقع عليه باي جنايه تريق الدم باي جنايه تنتقص الناس سواء كان بدعوه ما ليس له او بانكار ما عليه العرض يعني غيبته فغيبه المسلم حرام وهي من كبائر الذنوب كما قال ابن عبد القوي في منظومته وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلاهما كبرى على اصط احمد والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانها ذكرك اخاك بما يكره في غيبته فان كان في حضوره فان وصف وليس بغيبه يعني حاضر يداي استهان لذها النفس وقد شبهها الله عز وجل باكل لحم الميت تقبيح لها حتى لا يقدم احد عليها وعلم ان غيبه تختلف مرااتبها باختلاف ما ينتج عنها غيبه الامراء اعدم من غيبه عامه الناس لان غيبتهم تؤدي الى كراهيتهم والى التمرد عليهم والالى عدم تنفيذ اوامره التي يجب تنفيذها وربما تؤدي الى الاشروج المسلح عليه فيحصل بذلك من ما الشر من الله به علم كذلك ايضا غيمه العلماء اشد من غيره لان غيمه العلماء تتضمن الاعتداء على اشخاص وتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من من الشريعه لان الناس اذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبلوا مني ولذلك احذركم ما حذرتكم به من قبل من اولئك القوم الذين اعتبرهم مفسدين في الارض فياتون في المجالس يذمون فلان وفلان مع انك لو فكرت لو جئت عندهم من العيوب اكثر مما عندك مما يعبون بي هذا الشهر احذروا هؤلاء لا تركن اليهم وانبذوهم من مجالسكم ابدا لانهم مفسدون في الارض سواء قصدوا ام لمقصدا الفساد متى حصل فصاحبه مفسد لكن معنيه الافساد يكون ضرره اكثر واعم كما ان التشفع بالقفر مثلا نتحصل ولوى لقصد التشبّه ثبت حكمه ومع وعمنيه ومع نيه تشب يكون اعلم فهذه ثلاث اشياء المال والدم وال نسب فوج هذا هذا حديث انه لا يحل هلم المسلم في اي نوع من انواعه وقد غن المتومات يوم القيامه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاصحابه من جاء الدون المفلس فيكم قال الذي ليس عنده درهم ولا دينار اول متاع قال المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات انزال الجبال فياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واخدم هذا فياخذ هذا من حسناته وهاي من حسناته وهاي من حسناته فالا يبقى من حسناته شيء اخذ من سيئاتهم فطرحها عليه ثم طرحت النار من فائل هذا الحديث وجوب نصرة المسلم وتحليم خذلانه لقوله ولا يخذله ويجب نصر المسلم سواء كان ظالما أو مظلوما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم قال تمنعه من الظلم فللك نصك إياه وأنت إذا منعته من الظلم فقد نصرته على نفسك وأحسنت إليه أي ما احسنته ومن فائد هذا الحديث وجوب الصدق فيما يخبر به أخاه وأن لا يكذب عليه بل ولا غيره أيضا لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين لكن ذكره في حق المسلم لان السياق في ذلك فان قال قائما ما تقولون في التوراه هل سواء التوراه ان ادت الى باطل فيخر وان انت في لواجب فهو واجب وانك وان انت الى مصلحه فجائز او حاجه فجائز هذه 49 أن تؤدي إلى حرام فتكون حراما أن تؤدي إلى واجب تكون واجبة أن تؤدي إلى مصلحة أو حاجة فجائزة أن لا يحصل أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذا فاختلف العلماء فيها هل تجوز أو لا تجوز والأقرب أنها لا أنه لا يجوز الإكتار منها وأما فعلها أحيانا فنبأس لا سيما إذا أخبر صاحبه بأنه مورد ولنظر بهذا أمثالا خمسة المثل الأول في المحظمة التي تؤدي إلى بعض مثاله تخاصم شخصان عند القادم فقال احدهما عند لي في ذمه فلان 1000 ريال هذه دعوه ما المطلوب ان نقول للمدعي هل بينه قال ما عندي بينه اذا اذا قال ما عندي بينه توجه اليمين على المدعى عليه المدعى عليه اقصى وقال والله ما له عندي شيء والله ما له عندي شيء واراد بما اسم الموصول اسم الموصول يعني الذي الذي له عندي شيء وصحيح الفريال شيء هذه التورية لانها تؤدي الى المحر الى اكثر المال من باخ ثم هل ينجو هذا الرجل في في في الاخره او لا ينجو لا ينجو يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينجوك على ما يصدقك به صح الثانيه الواجب مش بان يسال ظالم عن مكان شخص يريد ان يقتله فتقول فيسأل فسأل رجل قال أتدري أين فلان وهو يدري أنه في المكان فلان قال لا أدري لا أدري وينوي لا أدري عن كل أحواله ما هو عن, عن هذه الحال المسؤول عنه قال هل هو في هذا البيت وهو يدري أنه في البيت قال ليس ليس في بيتي وينمي ليس في السطح ليس في الدور الاسفل ليس في الحجره الفلانيه هذه التوريه حكمه حكمه الوجوب لانها لان فيها احياء نفس اذا كان لمصلحه سال رجل عن شخص في حلقه العلم عند شخص في حلقه في حلقه علم فقال الحاضرين ليس هنا ويشيرون الى شيء ليس هو فيه بل هو في مكان اخر مثلا قالوا ليس ها هنا يعني في هذه الجهه وهو في جهه اخرى هذه مصلحه او حاجه مصلحه ويذكر ان ان الامام احمد كان في جلسه فجاء رجل يسال عن المروزي فقال ليس المروزي ها هنا وما يطلع من ذلها واشار الى يده يعني ان هو ليس في يده وهو ليس في يده لكنه حاضر الحاجه ان جاءك شخص في سؤال عن أمور بيتك وأنت لا تريد أن تخبره عن أمور بيتك فهنا تحتاج إلى التولي فإذا قال مثلا أنت تفعل في بيتك كذا وكذا وأنت لا تحب أن يطلع على هذا فتقول أنا لا أفعل وتني لا افعل في زمن لست تفعل فيه هذا هذا الذي سال عنه الزمن متسف انت تفعلوا في الضحى فتقول انا لا افعل هذا يعني في الصباح يعني في المساء هذه حاجه القسم الخامس ايش ان لا يكون حاجه ولا مصلحه ولا واجب ولا احرام فهذه محترب فيها فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لا يحل لا يحل لا تحل التورية هذا انه حرام لان التورية ظاهرها يخالف باطنها اذ ان معنى التورية ان ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره ففيها نوع من الكذب فيقول انها لا تجوز وفي ايضا مفسده هي انه اذا اطلع ان الامر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموجه بايش بالكذب وساعده فيه وصار لا يستدل وصار هذا الرجل يلعب يلعب على الناس وما قاله الشيخ قول يا شيخ لكن لو ان الانسان فعل ذلك احيانا فارجو ان لا يكون فيه حرج لا سيما ان اخبر صاحبه فيما بعد وقال اني قلت كذا وكذا واريد كذا وكذا خلاف ظاهر الكلام فارجو ان لا يكون في هذا الناس والناس قد يفعلون ذلك على سبيل على سبيل المزاح مثل ان يقول لك صاحبه متى تزورني أنا أحب أن تزورني متى فقلت فهموا فاعكذوا